الدرس الثاني أحب وطني واحد استمع إلى العبارات وأعدها العلم التركي الجسر المعلق الغابة الجبل البحر المواطنون الصاحل الجزيرة العلم